بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را ذي ك انك كتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا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 الشيطان ليد الانسان عدو مبين وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمناها كما اتم ما على ابويك من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 أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتل وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض سيارتين كن فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمن على يوسف وإن أرسله معنا غدا يرسع ويلعب وإنا له لحافرون قال لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إني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 وتركنا, وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على طميصه بجم كذب قال بل سولت لكم أنت 113. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 115. وجاء السيارة والدهم واردهم فأدلى دلوة قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة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 عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده جئناه حكما وعيما وكذلك نجد محسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيث لك قال معاذ الله انمكواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها وهم بما لولا الرءابه لن ربي كذلك لنفرف عنه السوء والفحشاء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 119. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل, من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراهد فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال بيم فلما سمعت بمكره ان ارسلت الين واعتدت لهم متكا واتت كل واحده منهن سكنا وقالت وقالت اخرج عليهم فلم ما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا منك كريم قالت فذلك من الذي لم فيه ونقد راوده فاستعفنا ولئلا يفعل ما أمره ليُسجن ليُسجن وليكون من الصاغين. قال رب السجن وأحفظ علي من لا يدعونني. وإلا تطرف عني كيدهن أصب إليهن, إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فخرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا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 فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسلام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 خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أثمار صاحب يستجني أما أحدكم فاستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من الرأس قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال الذي ظن أنه ناج منه أذكرني عند ربك فأه. ياه الشيطان ذكر ربك فلبت في السجن بضعة سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سبعة بلات خضري وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم, كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضوات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أن اتيت الان انذئكم انا انبئكم بتاويله سارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات سعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه, فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع سنين إذا يد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلن ما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل فاسألهم ما بال مسوت التي قطعن أيديهم إن ربي بكيفهن عليم قال ما خطبكم إذا عن نفسه قلنا حاش اللهما علينا عليهم سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخذه بالغيب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِ وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْرَةٍ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمْرَةٍ بِالسُّوءِ إلا, إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي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 وَلَأَجْرٌ لِّلآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجَهَازِهِمْ طَالَعُونَهُ بِأَخِ لَكُمْ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 وقالن فتمانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قال ارسل معنا أخانا فارسل معنى اخانا نكتل وان له لحافظ قال فهل عليه الا كما انتم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم ومتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير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 وَبِالْمُتَفَرِّقَةِ وَمَا أُبْني عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءَ إِلَّا الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لدوع العلم ما علمنا ولكن آثار الناس لا يعلمون، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبِتَ إِسْلِمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ تَفِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لساركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حبل بعير وأنا به زعيم قالوا تَالَ اللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ نَجْنَانِ نُفْسِ الدَّفْنِ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ قَالُوا جَزَاآ من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف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 في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما كان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان اذا الظالمون يَيْأَسُ مِنْهُ خَلْفُونَ جِيءَ قَالَ كَثِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَرْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أبي وَيَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَمُوَخِّيرُ مِحَاجِمٍ إِرْجِعُوا إلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بِنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِنَّا وَمَا كُنَّا وَمَا كُنَّا لِغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَسْتَغْفِرُ لَكَ أَنِّي يَأْسَيَنِي بِهِ اميا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الذاكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بَلَ نَادَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يا أَيُّها العَزيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا بِكَيْلٍ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من اتق ويصبر فإن الله فان الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كننا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي أت بصير وأتوني وأتوني بأنكم أجمعين ولما فصلت عير قال أبوهم إني لا أجدري حيوسف لولا أن تفندون قالوا تَّلَّاهُمْكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرَتَدَّبَ صِرَاءً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 قال سوف أستغفر لكم عبدي إنه والغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف وأولئه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله إن شاء الله آمني ورفع أبويه على العرش وخَرّوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل من قبل قد جعلها ربي حقا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 جوفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمسرون وما أكثر ولو حرّست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها لا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعون قل هذه سبيلي أدعون إلى الله أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحي إليهم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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون